فإذا جاء وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اولي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموالهم وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم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 ولا تزر وازره وزر اخرى وما كننا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان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 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم مدحورا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 إِنَّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على ادبارهم نفورا We know what they are willing to do with you If they are willing to do with you And if they are a good person And if they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 ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِلَّا لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم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 أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 Qul Qul y'amalu ala shakilatihi f'arabukum a'lamu b'men huwa ahda sa biila Qul y'asalunaka arnairruh Qul y'asalunaka arnairruh min amr Rabi wa ma o'titum min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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا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 بيني وبينكم إنه كان بعباده خبير بصيراً وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُطْلِعَ فَلَن تَجِدَ لهم أولياء مِن دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم خَبَتْ كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاتا اانا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً.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 لولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون, يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا